وَاَمَّا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَيُسْحِقُونَهَا وَيَقُولُونَ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَأَمَّا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَيُؤْمِنُونَ بِهَا وَيَقُولُونَ والذين يؤمنون رسول الله لهم عذاب أليم والذين